التكبيرات تتوالى وتملا ارجاء هذا الكون الفسيح وهذه الساحات التي ارتدت اجمل ثيابها واكثرها نضاره وبهاء وسطح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي امتلأ بأكمله بأعداد كبيرة مباركة تخفيفا للزحام في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيفا للزحام في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الشكر حقيقة للعاملين هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ولرجال الأمن على حسن التنظيم وبذل قصار الجهد في تسهيل قدوم المصلين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين مغادرتهم هذا المسجد النبوي الشريف فاللهم تقبل منا ومن جميع المسلمين يا رب العالمين مما يميز العيد في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التقاء هذه الأعداد الكبيرة التي تمتلئ الصورة بهم على مد البصر في مكان واحد في بقعة واحدة إخوة متحابين اجتمعوا والفرحة ترتسم على محياهم اجتمعوا والبسمة تغلف قلوبهم ما أجمل هذه اللوحة يا إخوة الإيمان هي لوحة إيمانية هي لوحة فرائحية هي لوحة مدينية هي لوحة مباركة طيبة هي لوحة للقلوب قبل الأبصار هي لوحة تتلذذ بها القلوب قبل لذة الأعين كيف لا وانت تشاهد هذه الأعداد الكبيرة المباركة في مكان واحد يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون نعيم هذه الأجواء الإيمانية الروحانية وها قد أشرقت شمس يوم العيد ما هي إلا لحظات يسيرة وينادي المنادي صلاة العيد أثابكم الله فيسمعها كل من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعها كل من في شاحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واهالي مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلهم جميل هذه الاصوات وهذه التكبيرات الله اكبر ما احلاك يا عيد وانت تسعد النفوس وتسعد الارواح ما احلاك يا عيد وانت بهجه للقلوب وسعاده للصغار والكبار للشيب والشباب للرجال والنساء ان في ديننا فسحه فالفرح مطلوب للقلوب بل هو حاجه للقلوب فالفرح وقود للقلوب لبذل مزيد مزيد من الاعمال الصالحات ها قد اتى العيد بعد شهر الصيام بعد شهر القيام بعد شهر الخير والإحسان بعد شهر التقى والبر والغفران بلغنا الله وإياكم ما نتمنى ونرجو ونصبو إليه من عفو وغفران من فضل وإحسان من الله الملك الديان سبحانه جل في علاه لا نحصي ثناء عليه ولو حرصنا هو سبحانه كما أثنى على نفسه التكبيرات من مؤذني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ المكان روحانية وهيبة وخشوع تملأ المكان سكينة وطمأنينة وفرحا تكبيرات عيد الفطر المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تتنقل بالأصوات ما بين مؤذني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجواء إيمانية روحانية يعيشها المسلمون هنا في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم لنستمع وإياكم اخوه الإيمان في كل مكان والصورة أبلغ من الوصف كما ذكرنا وجمال هذه المشاهد وجمال هذه المناظر تسعد النفوس إن ديننا عظيم يا إخوة الإيمان إنه دين الإسلام اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما تحب يا رب وترضى لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد في السر والعلانيه لك الحمد ظاهرا وباطنا لك الحمد في كل وقت وفي كل حين لك الحمد لك الحمد لك الحمد, لك الحمد, لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه لا اله الا انت سبحانك ما أعظمك وما أجودك وما أكرمك بارك لنا في يومنا بارك لنا في عيدنا إنك جواد كريم سبحانك وبحمدك هي لحظات يسيرة تفصلنا عن موعدي إقامة صلاة العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة حيث سيأم المصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب بهم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيله الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازلنا نعيش في جميل اجواء العيد عيد الفطر المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي أترك الكلمة الآن لزميلي ورفيقي في هذا التعليق الاستاذ عبد الرحمن عبد الله الوجسي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم لك الحمد على تمام النعمة ولك الحمد على اكتمال المنة تشاهدون إخوة الإيمان في هذه اللقطات كل مسلم وكل مؤمن جاء وخرج ليكون شاهدا في صلاة العيد شاهدا على فرحة المسلمين، شاهدا على سعادة الأهل الإسلام في منبع الإسلام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أيها المؤمنون والمؤمنات، لا تكون فرحة العيد مكتملة إلا إذا استشعرنا فضل الله تعالى علينا. باكتمال صيام رمضان واكتمال التهجد والقيام فيه وفرحة العيد لا تكتمل إلا ببر الوالدين وصلة الأرحام وفرحة العيد لا تكتمل إلا بالحنو على الأيتام والفقراء فرحة العيد لا تكتمل إلا باجتماع الكلمة لا تكتمل إلا إذا تآلفت القلوب إلا إذا تراحمت القلوب فالراحمون يرحمهم الرحمن أيها الإخوة الكرام مشاهدي قناة السنة النبوية تشاهدون اكتظاظ المسلمين في المسجد النبوي الشريف الذين جاءوا من كل حدب وصوب ليصلوا صلاة العيد وهم مجتمعون صفا واحدا ياخذوا يدهم بيد بعض شعارا ضد كل من يحاول أن يزعزع صف المسلمين أو يخترق صفهم إنه شعار أهل الإسلام إنه التآخي انه التراحم اخوه الايمان عندما جاء سيدنا صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره وجد يهود المدينه يحتفلون بعيدهم والمشركين في الجاهليه يحتفلون بعيدهم فقال عليه الصلاه والسلام ان الله ابدله بخير من هذه الاعياد عيد الفطر وعيد الأضحى فاحتفل النبي واحتفل الصحابة الكرام بعيدهم إنه عيد الإسلام عيد الأمة فلكل أمة عيدا وعيد أهل الإسلام الفطر والأضحى إخوة الايمان يزدحم المسجد النبوي الشريف بقاصديه منذ ساعات مبكره فكل يرجو ان يجد موطئ قدم في في المسجد او في ساحات المسجد ليشهد صلاه العيد رجاء رجاء الفضل والثواب من الله تبارك وتعالى فيلتقي المسلمون ببعضهم متالفه قلوبهم متعاطفه ارواحهم تشاهدون هذه اللوحة التي تجمع أهل الإيمان من زوار المسجد النبوي الشريف وهم من ألوان شتى ويتكلمون بألسنة مختلفة ومن أعراق شتى لم يجمعهم إلا عيد الفطر لم يجمعهم إلا الإيمان لم يجمعهم إلا الإسلام جاءوا ليحتفلوا ويهنئوا بعضهم البعض بعيد الفطر السعيد ايها المؤمنون والمؤمنات ما هي الا ثوان معدوده وتصلى صلاه العيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تصلى منذ مئات السنين فقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعيهم باحسان يصلون العيد فهي سنه نبويه كان يؤديها عليه الصلاه والسلام وتؤديها الامه جمعاء بعد بعد صعوده صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما غفل عنه الغافلون في كل عيد إخوة الإيمان نتذكر احبابا لنا كانوا معنا في عيد من الأعياد ثم رحلوا عن هذه الدنيا ولم يبقى بيننا وبينهم إلا الدعاء أن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يفسح لهم في قبورهم وأن يوسع عليهم قبورهم وأن يرزقهم نورا وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنان أيها المؤمنون والمؤمنات ما تزال الوفود تتوالى على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الحصول على موطئ قدم في المسجد أو في ساحاته رغم ازدحام المسجد وساحاته بالمصلين وها هي تظهر جزء من بقيع الغرقد هذا البقيع الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مدفنا لأهل المدينة اللهم ارحم موتانا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين تشاهدون المواجهه مواجهه شريفه يقبل عليها الانسان حينما يريد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا بكر الصديق السلام عليك يا عمر الفاروق نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاتنا وسلامنا يبلغه عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 الذي أمر أن نحتفل أمر أن نفرح أمر أن ننبذ العنف أمر أن ننبذ الحزن أمر أن نكون عبادا عمادا إخوانا المسلم أخو المسلم كما أخبرت يا سيدي يا رسول الله المؤمن أخو المؤمن كما قلت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله إخوة الإيمان كل الأمة تسلم على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وفي غيره من الأيام فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ها هم المصلين في الروضة المشرفة يترقبون أن يؤذن بصلاه العيد فيصلون العيد فرحا وسعادة ها هم يترقبون أن تشرق الشمس وأن يؤذن بصلاة العيد فصلاة العيد إخوة الإيمان سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذه الجموع الغفيرة جاءت من كل حدب وصوب من جميع أنحاء المدينة المنورة طلبا للأجر والثواب فتجتمع قلوبهم وتجتمع أرواحهم وتتصافح أيديهم وتلتصق أجسادهم وتتعانق أيها المؤمنون والمؤمنات ها هو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان قد سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بالصحابة الكرام وها هو يتقدم المصلين لأداء صلاة العيد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة أيها المؤمنون والمؤمنات ما هي إلا ثوان معدودة ويؤذنوا بصلاة العيد في مسجد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة